إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لنهار يحلون فيها يُحَلَّونَ فِيهَا مِنَ سَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْنُؤَى وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيمٍ